القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يك كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش فعما اتموازينه فاما ما ثقلت موازينه فاما ما ثقلت موازينه فهو في عيشه الرضيه خفت موازينه وأم من خفت موازينه فأمها وياه فأمه وما أدرك ما هي نار نار حامية